سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الرحيم سبحان الله الغفور سبحان الله الغفور سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض حكم سبحان الذي في القبر قطاع سبحان الذي في البحر سبيل سبحان الذي في النار سطوته سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في القيامة عداله سبحان الله سبحان الله الملك القدوس المطار سبحان الله عدد ما دعا لله داع سبحان الله عدد ما سعى لله ساع الحمد لله الداعي إلى بابه الموفق من شاء لصوابه أنعم بإنزال كتابه يشتمل على محكم ومتشابه الحمد لله الذي أتقن بحكمته ما فطر وبنا وشرع الشرائع وحكمة طريقا وسننا وأبرنا بطاعته لا لحاجته بلنا يجزل العطايا لمن كان محسنا نحمده على فضائله سرا أنت الحق ووعدك حق ونقارك حق وطولك حق والجنة حق والنار حق والمبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا لا إله إلا أد اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذن من وعليك ولا يعز من عدايت تبارك ربنا وتعاليت اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم لجميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نسألك مواجبات رحمتك وعزائم أغفرتك والعزيمة على الرجل والغنيمة من كل ذن والسلامة من كل ذن والفوز بالجنة والنجاة من, والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار اللهم إنا نسألك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 أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير طالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عدا ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانكر ولا تبكر علينا واهدنا ويسير هدى لنا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك مخبطين ألواننا منبي ربنا تقبل توبتنا ربنا تقبل توبتنا وغفر خطانا واجبر دعانا وثبت حجتنا واختق قلوبنا, واحد قلوبنا واسكر سخيمة قلوبنا اللهم إنا نعوذ بك بيجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دين. اللهم لا تدع لنا ذبا إلا غفرت ولا همّا إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا خطا إلا أعليت ولا باطلا إلا أزهقت ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبت ولا ضالا إلا هديت ولا ضالا هديت ولا مريض من المسلمين إلا شفيت اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم عتل بشفائهم اللهم داوهم بالدوائي اللهم آزل عليهم لباس الصحة والعافية إنك على كل شيء قدير اللهم يا خير يا قيوب تقبل صيامنا وقيامنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقال واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفع ولي لما تحب وترضى وخذ بناصيته للذن والتقوى اللهم قلب إليه بطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه واصرف عنه صالة السوء والشر والفساد إنك على كل شيء قدير اللهم اهد نساء المسلمين اللهم اهد نساء المسلمين اللهم اجعلهم هاديات مهديات راضيات مرضيات حافظات للغيب بما حفظ الله اللهم احفظن من التبرج والسفور وموكا الاخلاق ودعايات السفور واثل الكفر والفجور يا عزيز يا غفور يا عزيز يا غفور الى اشتب عذاء المعتدين اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصار المعتدين والرافظة الحاقدين والمنافقين الخائنين اللهم اخصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم اذا نسالك نصرا للاسلام والمسلمين اللهم انصر قرانا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم تولى امرهم اللهم تولى امرهم اللهم عاد من عاداهم اللهم عاد من عاداهم المجاهدين يا رب العالمين اللهم كل إخواننا مرابطين على حدود بلادنا اللهم تول أمرهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم تقبل موتاهم في عداد الشهداء يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم موت المسلمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم وأكلم اللهم اغسل مدخلهم واخرجهم من النار واسقهم من الماء والسلط الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وصحا وغفرا يا ظيرا غافر ويا ارحم الراحمين اللهم ارحم نحن الى ما صار الي تحت الجناب والتراب وحدنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا ويسر حسابنا ويسر حسابنا, ويسر حسابنا يا ربنا الله اللهم انا نسالك رحمه من عنادك نتك اللهم رحمتك نرجو فناتكنا الى انفسنا طرفة عين ولا اضن من ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسانة وفي الآخرة حسانة وقنا على